ثمانية استمع إلى النص التالي وقرأه ثم تحدث عنه أنا أحب ديني أنا أحب ديني الله ربي أنا أحب ربي محمد النبي أنا أحب نبي والقرآن كتابي والكعبة قبلتي اتجه إلى الكعبة المشرفة أثناء الصلاة المسلم أخي والمسلمة أختي الله ربي ومحمد النبي أنا أحب الله ورسوله